اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار هذا مجلس جديد نستكمل من خلال إن شاء الله تبارك وتعالى القراءة في كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير وتكون القراءة اليوم إن شاء الله تعالى من بداية الجزء من قول الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها الآية الثانية والأربعين بعد المئة نعم تقدم أخونا الشيخ أبو عبيدة ليقرا الله فيه أعوذ بالله من الشيطان سيقول السفهاء من الناس ما والله عن التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ لِلْيَمِينِ كَفَتًا تَرَى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا تنارا تقلب وجهك في السماء فلن وليا ندك بتلج الضاهر فولي وجهك شطب المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا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 سيقول السفهاء من الناس فيهم ثلاثة أقوال. في من يعني في ذكر السفهاء أحدها أنهم اليهود. أنهم ورد بالسفهاء هنا اليهود. وهذا في سبب نزول الآية المباشر لها. قالوا البراء بن عازب أم جايد وسعيد بن جبير. والثاني أنهم أهل مكة. يعني مشريكي مكة. رابو صالح بن عباس. والثالث أنهم المنافقون. ذكره السد يعني من مسعود بن عباس. قال وقد يمكن أن يكون الكل قالوا ذلك والآية نزلت بعد تحويلي القبلة إنا. قال والسفهاء الجهلة والسفهاء الجهلة ما ولاهم يقولون ما ولاهم أي صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ويبيت المقدس. ولذلك رد الله عليهم بقول كل لله مشرق والمغرب.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 فمر على أهل المسجد وهم راكعون ومسجد قباء ولم يبلغهم النسخ إلا في صلاة الفجر نعم كانوا في صلاة الفجر حين بلغهم النسخ فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكه فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالاً قتلوا لم ندري ما نقول فيهم أي في صلاتهم فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يدي الكعبة وهو مستقبل وهو مستقبل صخرة بيت المقدس فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمر الله بالتوجه إلى بيت المقدس قال ابن عباس والجمهور حينئذ يكون التوجه من الله سبحانه وتعالى أمر من الله عز وجل نعم واختلف العلماء في مدة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المصنف إلى بيت المقدس بعد قدومه إلى المدينة على ستة أخوة، أحد وواد الأشهر أن ستة عشر شهرا أو سبعة عشر هي عشر شهرا، والبدع من الثلاث إلى العشرة أنه وستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا. قالوا البراء بن عزب. والثاني سبعة عشر شهرا. قالوا ابن عباس. والثالث ثلاثة عشر شهرا. قالوا معاذ بن جبل. والرابع تسعة عشر شهرا. قالوا أنا سبنا مالك. الخامس ستة عشر شهر، والسادس ثمانية عشر شهر، روي القولان عن قتاده وهل كان استقباله بيت المقدس برأيه، يعني بالشياطين منه عليه صلاة الصلاة، والسلام أو عن وحي في قولان، أحدهما أنه كان بأمر الله تعالى ووحيه، وهذا الثابت. قال ابن عباس بن جريج، والثاني أنه كان بالشياطين رأي، صلى الله عليه وسلم. قال الحسن وابو العالي وعكرمة والربع. وقال قتال كان الناس يتوجهون إلى أي جهة شاءوا قوله ولله المشرق والمغرب قال ثم أمرهم بقوله ولله المشرق والمغرب فيما تقدم معنا لما قال فأينما تولوا فذم وجه الله ثم أمرهم باستقبال بيت المقدس ثم أمرهم باستقبال بيت المقدس قال الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب يأدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا يأدي من يشاء هذا في بيان أن التشريع لله وحده يشرع ما شاء لكل جعلنا منكم شرعة ومهاجة قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا سبب نزرها أن اليهود قالوا قبلتنا قبلة الأنبياء ونحن عدل بين الناس فنزلت هذه الآية قاله مقاتل قالوا والأمة الجماعة والوسط العدل قال ابن عباس وابو السعيد المجاهد وقتدروا في حديث مرفوع قولوا تعالى لتكونوا شهداء على الناس أن معناه لتشهدوا للأنبياء على أممهم وهذا كما جاء في الحديث هنا روالي من محمد وصحي البخاري حديث بسعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغته فيقول نعم فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته قال فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقال الإمام أحمد أيضا بإسمانه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطَى قَالَ عَدْلًا قال عَدْلًا والعدل الخيار وهذا تزكية للأمة في إجماعها أو في جماعتها أمننا احتج العلم بهذه الآية على حجية الإجماع هذه الآية من أدلة حجية إجمعه قد يقول قائل وهذا اعتراضات المعتزلة طبعا ومن ينكر الإجمع بعض معتزلة ومن ينكر الإجمع كالرافضة الإمامية وغيرهم فإنهم قالوا إن الآية لا تدل على الإجمع آية فيها مدح فقط للأمة وهذا كلام حقيقة يقيد بسؤال فإذا قيل هذا مدح للأمة ما هو حال هذا المدح هل هذا المدح أين كان حاله حال الاجتماع وهذا هو الظاهر الموضع للسيدلان يعني الله عز وجل مدح الأمة في حال اجتماعها قال في حال اجتماعها جعلناكم أمة وسطة أي عدلا وهذا معنى لا تجتمع على خطأ أو على الضلالة واضح أن العصمة في اجتماعها فإن, فإن في, في في اختلاف هذه مسألة أخرى لكن في اجتماعها على شيء فيكون حجزا قاطعة لذلك هذا الدليل من دلة الإجماع وضح وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا نعم ولذلك مما يجمعون عليه أمر القبلة في هذه الآية وكذلك ما جاء أن يشهدون للأنبياء فلا يختلفون أن الرسول بلغت أقوامه نحو ذلك نعم قال لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال قولوا تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا أي يعني محمد صلى الله عليه وسلم وبماذا يشهد عليهم في ثلاثة أقوال أدو بأعمالهم واضح قال ابن عباس وبسعيد الخضر وابن زيد والثاني بتبليغهم الرسالة واضح أنه بلغهم علي الصلاة والسلام وقالوا مقاتل وقتاده ومقاتل والثالث بإيمانهم قالوا أبو العالية فيكون على هذا عليكم بمعنى لكم قال عكر ما لا يسأل عن هذه الأمة إلا نبيها صلى الله عليه وسلم وهذا الخصيص على هذه الأمة الأمة من إذا قالوا النبي يبلغنا نبينا جاءت هذه الأمة تشهد عند الله له أما هذه الأمة لا يسأل عنها إلا نبيها وإذا كان يقول عليه الصلاة هل بلغت فيقولون اللهم نعم فقل اللهم فاشهد صلى الله عليه وسلم قولوا تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم قال التي كنت عليها يريد قبلة بيت المقدس إلا لنعلم فيه ثلاثة أقوال أو فيه أقوال أحدها لنرى إلا لنعلم لنرى والثاني لنميز وضع روية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس كما في تفسير ابن لنميز أهل اليقين من أهل الشك يعني اختبار من الله وإن كانت كبيرة يعني تحويلها على أهل الشرك والريم وهذا معلوم في عقيدة السنة أن العلم هنا لنعلم هذا الصفة العلم صفة تتجدد بتجدد المعلومات وربنا سبحانه لم يزل عليما ولازال وكان الله بكل شيء عليماً, عليما قبل أن يقع فقد سبق به علمه وبعد أن يقع يتعلق به علمه ايضا وهذا الذي يخالفنا فيه الجهميه الذين ينكرون أن الله تبارك وتعالى نعم أن الله تبارك وتعالى تقوم به الصفات المتجددة التي ترجع إلى المشياء والقدره فالله سبحانه وتعالى يعلم أمر تحويل قبل تحويلها فانه علم كل شيء قبل وقوع لم يزل ربي ولما حولت القبلة بأمره وقضائه جل جلاله فقد علمه وعلم سبحانه من سيستجيب قبل أن يُوجدوا وبعد أن وجدوا واضح أينه؟ فهذا العلم الأول اسم العلم الأزلي واضح وهو الذي تنكره غلاة القدرية أن الله علم الشيء قبل وقوعه وبعد أن يقع هذا العلم بعد بعد أن فإن الله تعالى يعلمه سبحانه وتعالى وهذا العلم علم الفعال كما يسمي الحسن البصري يتعلق بفعله أنه يعلم جل جلاله سبحانه وتعالى قال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قال ممن ينقلب على عقبيه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه قال أن يرجع إلى الكفر قال ابن زيد ومقاتل يكون معنى الردة ارتد رفضي وعدم القبول لأمر الله قوله تعالى وإن كانت لكبيرة قال في المشاري إليها يعني في مرجع الضمير أحدهما أنه التولية إلى الكعبة وضح استقبال الكعبة كبيرة كبيرا عظيم قال ابن عباس المجيد وقتده مقاتف والثاني أنه قبلة بيت المقدس قبل التحول عنها قاله ابن العلي وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم هذا باتفاق العلماء سبب النزول الذكر ان نزلت في من مات قبل تحوي القبلة وهو أن المسلمين قالوا يا رسول الله رأيت إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى قال والإيمان المذكور وهنا ورد في في قول الجماعه يعني اجماع وفي الصحيح من حديث أبي سعق السبيعي عن قال ما تقوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم وهذه فيها فائدة سميت الصلاة إيمانا سميت الصلاة هنا إيمانا وهو حج الأهل السنة فيما يذهبون فيه في مسألة الإيمان قول وعمل والحج قائمة من وجهين أولا في أن العمل من الإيمان فانه سمى الصلاة إيمانا وذا واضح خلاف المرجع ثم أيضا في حجة في تكفير تارك الصلاة لأن جنس الإيمان أعم من الصلاة جنس الإيمان في شعب كثيرة في شعب أعظمها وأعلاها وأرفعها وأفضلها شعبت لا إله إلا الله ثم بعد ذلك جاءت شعبة الصلاة وشعبة أركال الإسلام فهناك شعب كثيرة فجنس الإيمان أعم أشمل من الصلاة فلاحظون أن الله تبارك وتعالى وصف الصلاة اللي يجزء من الإيمان أو من الإيمان وصفها باسم الكل واضح هذا يسمي العرب تسمية الجزء باسم الكل مثل تسمية الفاتحة صلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مساء فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحديث قسمت الصلاة يعني الفاتحة فسميت الفاتحة ويجزء الصلاة باسم الكل هي الصلاة القاعدة هنا العلومة في لسان العرب أن العرب من أسلوبها إذا سمت الجزء باسم الكل هذا يدل على أن هذا الجزء إذا تخلف تخلف الكل واضح النقطة وهذه تفهمها بالفاتحة لما سم هذا من الوجوه طبعا عندنا حديث صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحيث إلهي عن ربه جل وعلا قسمته الصلاة فلما سميت الفاتحة صلاة هذا أشعر وأبان بأن من لم يأتي بالفاتحة فاته اسم الكل والصلاة كذلك الشيء بالشيء فلما سمى ربنا جل وعلا الصلاة إيمانا دل على أنه إذا فاتت الصلاة فات كل الإيمان واضح هذا إحدى الحجج الإضافية على جهة النظر والتحقيق زيادة على الأخبار والآثار في إكفار تارك الصلاة قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم طيب إن الله بالناس لراوف رحيم راوف كثير الرقفة سبحانه رحيم كثير الرحمة هذه صيغة مبالغة وهي على ظاهرها قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فولي وجهك شطر المسجد الحرم وحيثما كُنْتُمْ فولوا وجوهكم شطر الْآيَاتُ قَوْلُهُ تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء قال سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه إلى الكعبة وأبو العالي وقتانا وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مقدمة في النزول على قوله تعالى سيقول السفاء من الناس يعني من المقدم والمؤخر. المقدم المؤخر في المعنى يعني. وإذا كان سيقول السفاء مقدمة في التلاوة كما تقدم معنا من قبل في قصة البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بعد ذلك يقول وإذ قتلتم نفسا وما فدرأتم قلنا هذا من المقدم في فالرتبة فأولوا القصة وإذ قتلتم نوسا فادارقتم بها وحينئذ سألتم موسى فأمركم أن تذبحوا بقرة هنا كأنهم يقولون المقدم في المعنى قد نرى تقل وجهك في السماء بعد ذلك سيقول السفاء من النساء بعد تحويل القبلة سيقولون ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها طيب قال المصنف هنا واختلفوا في سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على بيت المقدس. يعني في تفضيل يعني على قولين. حدوما لأنها كانت قبيلة إبراهيم. لأنها كانت قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لأن الكعبة كانت قبلة إبراهيم عليه السلام. روى عن ابن عباس. والثاني مخالفة اليهود قالوا مجهد والأصل الجمع بينهما. ولذلك اليهود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند. حسدوكم على الجمعة هدانا الله إليها وضلوا عنها وحسدوكم على القبلة هدانا الله إليها وأضلهم عنها وذلك ومعنى قال هنا ومعنى تقلب وجهي نظره إليها يمينا وشمالا وفي بمعنى إله وترضاها بمعنى تحبها والشطر النحو من غير خلف نحو الشيء يعني شطره قال ابن عمر أتى الناس آتي وهم في صلاة الصبح بقباء النبي صلى الله عليه وسلم حُولت القبلة في صلاة العصر، هذه الرواية المقصورة المشهورة. قد جاء في بعض الروايات في شذوذ أنها الظهر، لكن المحفوظ أنها العصر. وقباء بلغهم الناسخ في صلاة الصبح، يعني صلوا صلاة العصر والمغرب والعشاء كلها إلى القبلة القديمة. في صلاة الفجر بلغهم تحويل القبلة يقول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أي يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها وكانت وجوه من الشام فاستدارهم في الصلاة من هذا الحديث نستفيد منه ثلاثة أشياء مهمة الحديث الصحيحين أول شيء يستفاد من الحديث أن الشريعة بالبلوغ هذا من الأدلة على أن الشريعة بالبلوغ الشرائع يعني الأحكام تلزم بالبلوغ فمن عجز في مقام البلوغ أو لم يبلغه في مقام السماء فهذا معذور هذا الأصل إذا كان له عذر يعني لم يكن معرضا أو كان في دار الإسلام هذه أحوال لا يعذر رئيسا عما إذا كان بعيدا بعدا نائيا أو كانت المسألة مما يضق على مثله فهذا النوع يعذر ولذلك ما أن أنهم عذروا الدليل على أن عذروا أنهم لم يقمروا بالإعادة لم يؤمروا بالإعداد أن القبلة حولت في العصر وهم صلوا العصر والمغرب والعشاء لغير القبلة, التي لغير القبلة التي نسخ إليها أو حول النبي صلى الله عليه وسلم إليها إلى صلاة الفجر وهم في الصناء بلغهم النازخ فهذا يدل على أن الشريعة البلوغ. الأصل الثاني الذي يدل على هذا الأمر هو قضية الإعذار في تفاصيل الشريعة ودقيقها وهذا النوع يسمينه إمام الشافي خاص الأحكام فإن إذا أخذنا الصلاة كأصل في الشريعة فإن الصلاة من حيث الوجوب أظهر هي من سائل الظاهرة من حيث الوجوب فوجوب الصلاة صلاة القسم قسمين في أحكامها لنا ما هو من المعلوم من الدين بالضرورة هذا الأصل فيه وهذا النوع من الشرائع اللي يكون في جنس الصلاة لا يعذرون فيه إلا من كان ناشئا ببادية النائية ما ظلت عدم بلغ العلم أو من كان حديث عهد بالإسلام هذا الذي يعذر في الواجبات الظاهرة المحرمات الظاهرة أما الأصل أن من أنكره أو رده أو جاعده فإنه يكفر بلا تفرق بين عالم وجاعد يكفر في الحال ويستتاب هذا الأصل هذا يسمى العلم العامة في الصلاة ويدخل في ذلك أي في الصلاة وجوبها حكمها ويدخل ركعاتها فإنها ظاهرة بين الناس ثم يدخل فيها خاص الأحكام لنمش شابه في كتاب اختلاف الحديث ضرب ميزانا لخاص الإحكام فالصلاة بسجود السهو فجنس سجود السهو لو واحد أنكره لا يكفر لا يكفر حتى يبين له لماذا؟ لأن هذا من دقيق العلم الآن أمر القبلة احتلف من الصورة هذه أمر القبلة أي أن القبلة شرط في استقبال الصلاة هذا من العلم العام بل أقيم هذا العلم ركزين بل أقيم هذا العلم مقام. التمايز في الإسلام في أصل الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام في عريز، عريز مالك من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. وفي رواية المسلم: من شهد شهادتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. فالقبلة شعار مميز، وذلك سمي أهل التوحيد وأهل الإسلام في ظاهر حالهم أهل القبلة. طيب، إذن القبلة استقبالها في الجملة. هذا منجمع عليه خلاف بعض التفاصيل لكن في الجملة هي قبلة المسلمين هذا أمر ظاهر وضع هذا أمر ظاهر قد يقول قائل يسأل سيد إذا كان هذا الأمر ظاهرا فلماذا عذر أهل قباء نقول هذه النكتة في المسألة أن بعض الشرائع حال التشريع قد يكون يُعذر فيها ما لا يُعذر بعد استقرار التشريع أفضل القاعدة يعذر في, الشرائع،, في بعض الشرائع حال التشريع ما لا يعذر به بعد استقرار التشريع حال التشريع يعني هذا ونزل الامر الأمر فهذه الحالة مظنة الخفاء فعلا لكن بعد استقرار التشريع وظهوره في الأرض وعمل المسلمين على التتابع والتواتر والاستفاضة فإن هذا بعد استقراره يصير ليس محل للعذر هذه نقطة مجد لماذا؟ لأن بعض الناس لما يأتي يعذر يأتي إلى أحوال عذرة فيها قبل استقرار الأمر يعني قبل البكت يعني بعض الأحكام أخذت فترة مثل جمع القرآن بعض الناس يقول لك بالمسعود أنكر المعوذتين تكلمنا عن هذه كثيرة أنكر المعوذتين طبعا هذا قبل أن يجمع القرآن جمعا القرآن معروف بعد استقراري مصحف عثمان في البلاد واشتهاري وانتشاري واستفادتي مع أنه بعض الطرق القراءات تمر على ابن مسعود وقد ذكر ابن نبي داود عنه رواية وكان في اسناده كلام أنه تشعر برجوعي رضي الله عنه فنماتي اليوم لو واحد أنكر المعوذتين أقصه على ابن مسعود أكفام القصة كيف؟ نفس الأمر لو واحد يوم أنكر القبلة أنكر الكعبة وتعرفون لما الرجل قالوا لأبي حنيفة يقول أشهد أن الكعبة حق لك إلا أدرى. التي في خراسان وفي مكة قال مؤمن حق فرد عليه سفيان وجماعة قالوا هذا كافر حق السلف أمر قبلي عندهم مسألة ضائرة. فيأتيات يقول طيب وصحب قباء وما كانوا يعلمون وكذا. نقول أولا لم يبلغهم طيب يقول بلغوا ولم يعيدوا. هذا الدين لم يعذر. نقول عذروا فيما فيما قب فيما كان زمن التشريع. لكن بعد استقرار التشريع لو واحد استجاز لنفسه أن يصلي لغير كلا كفر. ولو رد أمر الله تعالى في استقبال الكعبة كفر ولو خالف مخالف مجردة يعني واحد صلى لغير الكعبة هذا عاصي مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وضع عليه وجوب ان يعيد الصلاة لكن لو كان أصل صلاته كلها لغير القبلة فهذا يكون تاركا للصلاة وقد ذكر ابن رجب شرح بخاري فرعا عند الحنابلة وهو أن من صلى إلى المنسوخ يعني مثلا واحد يصلي إلى البيت المقدس وهذه سيتي معنى ولأني اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين فهذا النوع لو واحد صلى إلى بيت مقدس وقال هذه نعم دين وشريعة وكان النبي يعمل بها صلى الله عليه وسلم وكذا وتعبد الله بإذلك هذا يكفر هذه بدعة مكفرة تصير لماذا؟ لأن هذا في إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة واش نفرق وإذلك التعبد بالمنسوخ هو رد للناسخ فهمت؟ فكيف بالتعبد بالمحرف والمزيف والمبدل نسأل الله العافية والسلامة فهذه النقطة ينبغي التدقيق في هذه المسائل لأن المداخل الناس اليوم من عدم فقه ماذا؟ مسائل الشريعة من حيث الرتب المماذي كان فائداً تبهي لها استفدنا هذا الحديث فائدة الثالثة من حديث قبا حجية خبر الواحد وقد احتاج بهذا الشافئ الإمام رحمه الله والإمام أحمد وغيرهما رحمة الله عليهما بهذا الحديث فإن أهل قباء ارجعوا من شريعة إلى شريعة بخبر الواحد جاءهم واحد ما قالوا لابد يتواتر ولابد يستفيد عندنا الخبر حتى نغير أمرا كهذا عظيما يتعلق به شأن الصلاة ولكن استجابوا بخبر واحد انتهى إليه انتهى إليهم خبره فاستجابوا وهكذا نقول أيضا في مسألة في مسألة قيام الحج بخبر الواحد طيب ثم قال بعد ذلك اختلف العلماء في أي وقت حولت القبل على ذات الأقوى يعني في الزمن أحدها أن حولت في صلاة الظهر يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس إشتاء عشر شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا الوراء بن عازب ومعقل بن يسار والثاني أنها حولت يوم الثلاثاء صلاة العصر ليس الظور وهم منه النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهر من مقدمه المدينة قالوا قتاد والثالث جماد الآخرة حكاة بن السلام المفسر عن إبراهيم الحربي وفي الذين أوتوا الكتاب اليهود قالوا مقاتل الله تعالى قال وَلَئِنْ أتيت الذين أُوتُوا الكتاب يعني اليهود بكل آية وذي لا بلا من موضع للقسم يعني ربنا يقسم جل وعلا كأن المعنى الآية أقسم بذاتي أو والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ونقل ما تبعوا جواب القسم المقدر وهذه آية مبينة لعقيدة اليهود تجاه النبي صلى الله عليه وسلم تجاه دين الإسلام الذي جاء بين النبي عليه الصلاة والسلام في العناد والاستكبار ذلك ربنا أقسم أنك لو أتيتهم بكل حجة ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم هذا واضح وما بعضهم بتابع قبلة بعض وهذه في إخبار اليهود النصارى أنهم مختلفون في دينهم واضح ولذلك قال السدي اليهودي لا يتبع قبلة النصارى ولا النصارى يتبعون قبلة اليهود ثم قال الله عز وجل وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين ولئن ان الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبل الا قبل ذلك قالوا ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم لا يعلمون انه الحق من ربهم قالوا يشير الى ما امروا به من التوجه الى الكعبه ثم جوادوا بباقي الايه لكن تمني السؤال قال وباي علموا انه الحق علل عليه النبي عليه الصلاه والسلام في اربعه اقوال احدها ان في كتابهم الامر بالتوجه اليها قال ابو العاليم والثاني يعلمون أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم عليه السلام والثالث أن في كتابهم أن محمد رسول الصادق فلا يأمر إلا بحق والرابع أنهم يعلمون جواز النسخ أنهم ناس يعني يعلمون أنه ينسخ الشرائع وانح ذلك ولكن قوم مستكبرون ثم جاءت الآية ولئن جاءت الذين أوجدوا الكتاب في قصده بكل آية ما تابع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع تبع ولن انتمع تهواء من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين قال سبب نزولها أن اليهود مدينة يهود مدينة نصارى ونصارى نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بآية كما أتى الأنبياء قبلك فنزلت هذه الآية وقالهم مقاتل وقولوا تعالى ما تابع قبلك يريد الكعبة وما بعضهم بتابع قبلة بعض لأن اليهود يصلون قبل المغرب إلى بيت المغرس والنصارى قبل المشرب ولا ان تبعت هواؤا فصليت إلى قبلته بعد ما جاءك من العلم قال مقاتل يريد بالعلم البيان كان جوابه انك اذا لمن الظالمين انك اذا لمن الظالمين هذا وعيد شهيد في من رد أمر الله تعالى وتبع ما عليه اهل الديانات المحرفه هذا ما في هذه الايه نسال الله تبارك وتعالى توفيقه وسداده الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا